بالصرف اخذنا أخذنا باب النقل ما المراد بباب النقل المراد نقل حركة الحرف المعتل لاستثقالها إلى الساكن الصحيح قبله وقلنا تحت هذا الباب تحت هذا الباب اربعه مسائل نذكر منها ثلاثه المساله الاولى اذا وقع الحرف المعتل عينا لفعل وقبله ساكن صحيح مثال ذلك يقول ويبيع اخذنا في الدرس السابق ومثله يخاف ويهاب كم عملا في يقول ويبيع؟ كم عملا في يقول ويبيع؟ نقل حركة المعتل فقط، لأنك تنقل ضمة إلى القاف في يقول، والضمة مناسبة للواو وتنقل كسرة إلى الباء في يبيع. والكسرة مناسبة للياء عمل واحد وفي أخاف يا عبد الباري عملان ما هما نقل وقلب يخاف اصلها يخوف نقل نقلت الفتحة إلى الخاء ثم تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلبت الواو ماذا ألفا متى تقلب آلفا؟ إذا كانت الحركة غير مجانسة للحرف الذي نقلت منه إذا كانت الحركة غير مجانسة أولا إذا كانت الحركة مجانسة للحرف الذي نقلت منه فيكتفى بالنقل وإذا كانت الحركة غير مجانسة فتحة من واو لا تجانس الواو الفتحة لا تجانس الواو فالواو تقلب ألفا كسرة نقلتها من واو تقلب الواو ياء ضمه من فوق ياء تقلب نعم فان كانت مجانسة اكتفيت بالنقل وان كانت غير مجانسة نقلت وقلبت هذا واضح واضح ما. هناك قلم طيب. موجود يا عبد الرحمن لكن انتبه لا يتحرك اللي. نعم انظروا بارك الله فيكم الفعل يقول ويبيع ومثله يصوم ويكيل أصل هذه أصل يكيل يك يلو على وزن يفعلو ويبيع يبيعو على وزن يفعلو ويقول أصله يقول وولو على وزن يفعلو يكتب يصوم تحرك حرف العلة وقبله ساكن صحيح ما هو الحكم تنقل حركة حرف العلة إلى ماذا للساكن الصحيح الكسرة في يك يلو ويبيع إذا نقلتها هل هي مجانسة للحرف الذي كانت عليه أم لا مشتاق مجانسة تكتفي بالنقل يقول الضمة مجالسة للحرف التي كانت عليه ضمة فوق الواو نقلت الضمة وضمة مجالسة للواو تكتفي بماذا بالنقل عمل واحد فقط تكتفي بالنقل لكن انظر إلى يخاف التي أصلها يخ وقف ويهاب التي اصلها يه طيب ويخيف التي اصلها من الرباعي يخ ويفو يخوف يخاف التي أصلها يخوف تنقل حرف العلة تنقل الحركة التي على حرف العلة إلى ماذا إلى ماذا تنقلها إلى الخاء هكذا إلى الخاء هذه الحركة هي فتحة نقلتها إلى الخاء هل الفتحة مجانسة للواو؟ هل الفتحة مجانسة للواو أم لا؟ لا إذن تقلب هذه الواو حرفا يجانس الحركة التي قبله ما هو الحرف الذي يجانس الفتحة؟ ألف يخاف الصرفيون كما قلنا لكم أتوا لها بتطويلة لفه فقالوا تحرك حرف العلة باعتبار الأصل يخوف وانفتح ما قبلها باعتبار الحال يخاوف فقلب ألفا ما علينا يقولون ما قالوا المهم أن العرب قلبت الواو ماذا ألفا حرفا مجانسا لماذا للحركة التي نقلناها كذلك ايضا يه يبو يه يبو تنقل هذه الفتحه التي على الياء تنقلها الى الهاء ساكنه الفتحه مجانسه للياء ام غير مجانسه انتم معي مجانسة أم غير مجانسة ها الفتحة نقلناها من الياء غير مجانسة فتحة لا تجانس الياء فنقل فنقلب الياء ماذا الفا فنقول ماذا يهاب تقلب حرف العلة حرفا يجانس الحركة التي نقلتها إلى الساكن قبله انظر توضيح أكثر في يخيف أصلها يخوف يخوف يخوف تحرك حرف العله قبله ساكن صحيح ستنقل حركة حرف العله للساكن الصحيح قبله ما هي الحركة؟ كسرة تصير يخي بعدها واو يخو يخوف الواو إذا سكنت وانكسر ما قبلها ماذا تقلب يان ميزان ميقات إذا تصير يخيف, يخيف يخيف يخيف قلبنا حرف العلة الواو حرفا مجانسا للحركة التي نقلناها منه ما هو الحرف الذي يجانس الكسره الياء الياء طيب قال وقولهم في المساله قبله ساكن صحيح خرج به نحو بايع بايع هذا قد أخذناه في الدرس السابق إنما نراجعه بايع يع تحرك حرف العلة لماذا لا ننقل حركته إلى ما قبله لأن شرط النقل أن يكون الساكن السابق ماذا حرف أن يكون حرفا صحيحا وهنا في بايع الساكن ألف والالف ليس حرفا صحيحا وإنما هو حرف عله قال ويمتنع النقل في مواضع منها فعل التعجب نحو ما أبينه وأبين به لأنهم حافظوا في التعجب على الصيغة في التعجب حافظوا على الصيغة صيغة مضطلدة لا تتغير حافظوا عليها ما أبينه أب ي أب ي تحرك حرف العلة أين حرف العلة؟ الياء وقبله ساكن صحيح أين الساكن الصحيح؟ الباء أب أب ما أبينه أبين به لو نقلت ماذا تقول يا أبا أحمد؟ ما ابينه لو نقلت ماذا تقول احسنت ما ابانه وابين لو نقلت ماذا تقول تقول ابين لو نقلت تقول ابين به لكن لم ينقلوا في فعل التعجب ابقوه على على حاله حملوه في التصحيح فمعنى التصحيح هو اقرار حرف العلة على حاله حملوه في التصحيح على اسم التفضيل في قولهم كلام زيد أبي ينو من كلام عمر حملوه في التصحيح على اسم التفضيل والمعنى المختصر أنهم حافظوا على الصيغة على صيغة أفعل الثاني الذي يمتنع نقله الثاني الذي يمتنع نقله والفعل المضاعف نحو بيض بيض يسود أين حرف العلة في بيض قبله ساكن صحيح والسودة الواو وقبلها ساكن صحيح لو نقلوه ماذا قالوا ماذا سيقولون في السودة يا أبا عبد الرحمن الهمزة تسقط لأنها همزة وصل ستتحرك سين تسقط استغنى عنها سادة وبيضة ضابة نعم ففي المضاعف صح صححوه ولم يعلوه ابقوه على حاله صححوه لماذا قالوا لالا يلتبس بفعل آخر اخر وفي معتل اللام اهوى واحيا اه وا اين حرف العله الواو والساكن الصحيح الهاء لو نقلوه لنقلوا الفتحة إلى الهاء وقلبوا الواو حرفا يجانس الفتحة ألفا وسيلتقي ساكنان ويحذف أحد الألفين فكيف تصير أهواء كيف تصير أها أها عليكم السلام أها يعني هذا فيصير إجحاف يحصل إجحاف بالكلمة أنه حصل لها إعلالات وحذوفات وعلة لامها وعينها ثم حذف أحد أصليها حصل أصار إجحاف بالكلمة أحياء كيف تصير أحياء يا صدام أحى تصير أحا لفظها أخرى على معنى آخر إذن هذه ثلاثة مواضع سمع عن العرب تصحيحها تص... من العرب تصحيحها مع كونها تحرك فيها حرف العلة وقبله ساكن صحيح ما هذه الثلاثة المواضع فعل التعجب ومثل هو فعل التفضيل والفعل المضاعف ما كانت عينه ولامه من جنس من جنس واحد ومعتل اللام المسألة الثانية من المسائل التي يكون فيها نقل إذا وقع الحرف المعتل عينا لمصدر على وزن إفعال أو استفعال وقبله ساكن صحيح إذا وقع الحرف المعتل عينا بمصدر على وزن إفعال أو استفعال وقبله ساكن صحيح مثال الفعل أقام أصله أق وما الذي حصل له اق وما عندك يا مشتاق حسنت تحرك حرف العين له الواو وما قبله ساكن صحيح نقلنا حرف الحركة, الحركة التي على حرف العلة أحسنت نقلنا الحركة التي هي الفتحة وقلبنا الواو ماذا ألفا لماذا قلبتها لأنها لأن الفتحة لا تجانس الواو فنقلب الواو حرفا يجانس الفتحة وهو الألف قال على وزن أفعل فحصل لهم ما حصل ليخاف المتقدم في المسألة السابقة فصار أقام ويجيء مصدره على إفعال كما تقول أكرم اكراما فكان حقه أن يقال فيه اقوام أقوام اقوام هكذا أم لا أكرم إكرام أكرم مصدره إكرام اقوام مصدره إقوام على وزن إفعال فتجد العين بين قوسين الواو تحركت في المصدر الذي هو إفعال وقبلها ساكن صحيح وهو القاف فنقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها فصارها كذا يقو يقو نقلنا الفتحة إلى القاف ثم التقى ساكنا يقو بعدها ألف بعدها ميم هل يمكن نطقها؟ ما يمكن نطقها لالتقاء الساكنين فيها ولما كانت الحركه المنقولة الفتحه لا تجا الواو قلبت الواو ماذا الفا كما تقدم كما تقدم في مساله الولاه فصارت هكذا إقاء وبعدها الف ساكنه وبعدها ميم فيلتقي ساكنان فيحذف احدهما لماذا قال المؤلف احدهما لأنه حصل خلاف في المحذوف هل هو الأول أم الثاني لم يقل المؤلف فيحذف الأول أو قال فيحذف الثاني لأن المسألة سيذكرها بعد قليل فأجمل فقال أحدهما ثم يعوض منه التاء التاء عوض عن المحذوف في آخر المصدر فيقال إقامة إذن لو قلت لك إقامة مصدر ماذا إقامة مصدر أقام أقام إقامة أدام إدامة أعان إعانة أطال إطالة أشاع إشاعة أذاعة إذاعة إلى آخره هذه التاء من إن جاءت هي عوضا عن المحذوف أي محذوف؟ المحذوف من المصدر إفعال من المصدر الذي هو ماذا؟ إفعال التقى ساكنا فحذف أحد الساكنين أحد الألفين حذف طيب خلينا ننظر نصل إلى يوم ما طيب واضح لا حذف أحد الألفين فعوض عنه ماذا فعوض عنه التاء طيب نكمل هذا قال واختلفوا في المحذوف أهو الألف الأولى عين الكلمة كما ذهب إليه الأخفش والفراء أم الثانية الزائدة كما ذهب إليه الخليل وسيبويه والثاني أظهر لثلاثة أسباب زيادتها وقربها من الطرف ولأن الثقل حصل منها هذه الثلاثة أسباب ترجح قول الخليل وسبويه مثال آخر استقام استقامة إلى آخره مع المثال الياعي نعرض له إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نعم يا مشتاق مثل المسألة الأولى أقامة إقوام ايضا مثل المسألة الأولى ثم التقى ساكنا فحذفنا احد الساكنين وعوضنا منه التاء في اخر المصدر كيف اقام من الرباعي من افعل اقامه مصدر المبدوء بالهمزه أي أنت إذا تكلمت عن المصدر تقول مصدر أقام اقامه. لو سألك سأل ما أصله تفصل هذا التفصيل المصدر الرباعي الذي على وزن أفعل افعال هذا إذا كان صحيحا أما إذا كان أجوف مثل أقامة وأشاع وأبان وأذاع إلى آخره فمصدره يختلف يحذف منه ويعوض نعم طيب نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتوب اليك